لكم من السعداء الفائزين الأولياء الأصحياء الأطقياء إن العلم ليس لله ولا للخمول إنا سنلقي عليك قولا فقيلا واعلم أنه لا يأتيك الكثب والخمول إلا بسبب الذنب ولا يأتيك الانصراف عن العلم إلا بسبب الغفلة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 وملئت قلبه بتقواك وخشيتك فجعلته من الأصياع اللهم خل بنا عاصينا لما يرضيك عنا اللهم اجعل حظنا في هذا العلم أوفر الحظوظ اللهم اجعل حظنا في هذا العلم أوفر الحظوظ واجعل علمنا شافعا نافعا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم اللهم شهيد